نتهم بغيهم فجاء الإنجيل جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فأحل الله على يديه ما حرم على بل إسرائيل بسبب بغيهم كما في الآية التي ذكرناها أمس وعلى الذين هادوا حرمنا كل لظهر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعض. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فهذا بسبب بغيهم فالإنجيل جاء بتحليل ما حرم أو ما حرم على بن إسرائيل من اللحوم الشحوم وليست بعض هنا بمعنى كل لأن تم أشياء بقيت على التحريم كالقتل وكذلك أيضا السريقة والباحشة هذه محرمة في جميع الميلة والشرائق فعلى هذا لا تصلح أن تكون بعض هنا بمعنى كل وليحل لكم كل الذي يحرم عليكم هذا مو صحيح ولا يصلح أن تحمل عليه بعض فما هو البيت الذي استدل به رحمه الله على أن بعض تأتي بمعنى كل؟ نعم ترات أمكينة إذا لم أرضها أو تربط بعض النفوس حمامها أي تربط قال بعض النفوس لا بمعنى كل النفوس حمامها وهذا غير صحيح فهذا هو الأصل في بعض أنها بمعنى الجزئية لا بمعنى الكلية فإخراجها عن معناها الذي وضعت لا يحتاج إلى قليل أقوى من هذا وما هو الدليل على أنها ربما تستعمل بمعنى كل لوجود قليلة قوية تدل على هذا وللأصل فيها أنها لا تستعمل بمعنى كل نعم أحسن فأبا المندر أو أبا مندر أفنيت فاستفغي بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي أي أهون من الكل بعض الشر أهون من الكل أبا مندر أفنيت فاستفغي بعضنا حنانئته بعض الشر اهون من بعض أي اهون من كله يرتكب الشخص بعض الشر اذا الجئ الى ذلك هذا معنى بعض الشر في بعضا ولا تفن الكل فبعض الشر اهون من بعض كله شر ولكن بعض الشر اهون من بعض فقال هناك ما قال القرطبي رحمه الله ان بعضه له بمعنى حنا حنانئته بعض الشر اهون من ارتكاب الكل اهون من بعضي فالصحيح أن بعض الآية وأني لكم بعض الذي حدّم عليكم أي على معناها الذي له والمقصود الأشياء التي حدّمها على بني إسرائيل بسبب تعمدهم وبغيهم حال التي أحلها عيسى بتحليل الله سبحانه وتعالى لها لبني إسرائيل وأما على العموم والكلية فلا يجوز أن تحمل بعض بمعنى كل كما سمعت لأن الأشياء التي هي محرمة اتفقت الملل على تحريمها الزنا فواحش السرقة والقتل بقيت على ما هي عليه ما أحلها عيسى عليه الصلاة والسلام عشاء. قوله وجئتكم بآية من ربكم ما هي الآية التي جاء بها عيسى؟ إن قولان فقيل المتقدم من الإحياء والإبراء والإنباء الإخمار الأمور المغيب التي في بيوتهم وقيل نعم وقيل الآية أنني دعوت إلى ما دعى إليه الرسل الذين لهم قبلي فيكون مقصودة المقصود بالآية إن الله ربي وربكم بعوضه فهذه علامة على صدقه لأني اتفقت مع الرسل السالفة على هذه الدعوة إن الله ربي وربكم فاعبدوه يدعى واحدا� الجميع رسم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه فيه استدلال في هذه الآية استدلال بشيء على شيء نعم استدلال بتوحيد الرموبية على توحيد الألوهية إن الله ربي وربكم فاعبدوه إذا كنتم مبرين بأن الله ربي وربكم وأن الله خالقنا أجمعين ورازقنا محينا ومميثنا فيلزمنا عبادته فاعبدوه ففيها استدلال بالربوبية على الأنوهية هذا صراط مستقيم أن يشار إلى شيء تعود عند عبد من نعم أحسنته هذا صراط مستقيم أي هذا الذي تقدم عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله صراط وما عدا ذلك فهي طرق موصل الجحيم أحسنتم هذا الذي أخذنا أمسه قال رحمه الله قوله تعالى فلما أحست عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أي لما شعر منهم وجد منهم وعلم منهم الكفر بالله سبحانه وتعالى شعر منهم أنهم يريدون المكر به لهما يبحث عن الأنصار وعن من يعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أنصار إلى الله هؤلاء شعر منهم المكر شعر منهم كفر بالله سبحانه وتعالى شعر منهم إرادة قتله عليه الصلاة والسلام جمس الأنصار ونابد للداعين الله من أنصار فهذه سنة الله ماضية في رسلت أن يوجد لهم أنصارا وحواريين يقومون معهم بهذا الخير ويدعون معهم إلى ما دعا إليه رسلهم فالأنصار لا بد منهم وإلا كيف تدعو إذا لم يكن أحد يعبده ويعينه فإن ذلك رسول الله كان يخرج من الأسواق من حتى أبنى كلام ربي ورحل وهاجل إلى الأنصار إلى المدينة لأجل الأنصار على الدين لأنهم يعينوا على الدين وحدك تتعب فلابد لك من أنصار وحواليين كما هي سنة الله ماضية أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبيين حواليين يأخذون بدينه ويعابدون على الدعوة وعلى الخير فلا بد من اتماس الأنصار على هذه على هذا الدرب وعلى هذا الطريق لا بد من ذلك وإلا يتعب الشخص إن لم يد أنصار يجد وحشاً وغربة عظيمة اتماس الأنصار وجود الظهر أمر مهم أن يجد الظهر في دعوته هذا أمر مهم جدا لذلك هاجر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيجاد الأنصار وإيجاد الظهر والمساند على هذا الخير على هذه الدعوة ومن أول دعوته عليه الصلاة والسلام وهو كذلك له من ينصره ويعبده وهو أبو طالب فلما مات حصلت وحش عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يدفع عنه يناصر على شركة وعلى مبوع عليه من مخالفة لرسولنا في دينه لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد منه إحاطة يجد منه كذلك كناءة وإعانة ودفع للشر عنه فلما بات افترض ذلك عليه الصلاة والسلام وتجرأت قريش عليه فرحنا بعد ذلك وأمره الله بالهجرة أمره الله بالخروج والهجرة فوجود الأنصار أمر مهم جدا ووجود الطهر في الدعوة أمر مهم وإن من غير أنصار يتعب الداعي لله سبحانه وتعالى ولكن يصبر يأتي النبي وليس معه أحد وليس معه أحد فيصبر على ما يصبر الله سبحانه وتعالى فالذين وجد لهم أنصار غالبا أنهم أو وجدت لهم ظهور غالبا أن دعوتهم تنتشر جدا ويحصل خير كثير لهم الذين توجد لهم يعني من يعاضضهم إما لهم مكانة ووجاهة ولهم ساعد قوي فإن الله ينزع السلطان لا لا ينزع القرآن فوجود الظهر مهم جدا انظروا إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما وجد من يعابضه من ولاس الأمور حصل أخير كثير في دعوته حصل أخير كثير وانتشرت فتوحات عظيمة شار للتوحيد عظيم بسبب وجود الأنصار وجود أصحاب الساعد القوي الذين اقتنعوا بهذه الدعوة وابتنعوا بهذا الخير فإنهم يعينوا جدا ولكن الشخص الذي لم يجد الأنصار فلا يهدر عن الخير ولا يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يدعو بما يسهر الله لا يتنه الله نسل وسعه ولا يحمل نفسه من الطيب في الدعوة مع ضعف يدعو بما يسهر الله سبحانه وتعالى هذا طوقه وهل استطاعته؟ قال رحمه الله قولوا تعالى فلما حست عيسى منهم الكفر أي وجد قاله الفراء وجدوا وعلمه فلما أحس وجد وعلم منهم الكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا قول الفراء وقول الزجاج بزيادة علم فالفراء يقول وجد والزجاج يقول علم وجد ولا خلاب بين القولين قال ومن وجد الشيء فقد علمه من وقف على الشيء وجده فقد علمه قال إي وجد غالوا الفراء وقال أبو عبيدة ما اسمه؟ معمر نعم من المثنى وأبو عبيد قاسم بن السلام حدف التاء قاسم بن السلام لحد بالتاء وأبو عبيد معمر وكلاهما لغوي وقال أبو عبيدة وقال أبو عبيدة عرفا فلما أحس عرف منهم الكفر وهو بمعنى وجد عرف الشيء علم الشيء وجد الشيء وكلها معان متقاربة وقال أبو عبيدة عرف وقال مقاتل مقاتل نمني لا أطلق في التفسير أحمد سليمان نعم ما حاله مقاتل مسلمان اجمعوا على ضعفيه أيضا ما حاله في العقيدة بس معتزني بس هو معتزني وعنده عظم اه مشبه مشبه مقاتل مسلمان ضال في العقيدة ومقاتل من حيان سمي يوصف بأنه سمي أحسن وقال مقاتل حيث أطلق في التفسير ابن سليمان وقال مقاتل أرأى منهم القفر وهو أيضا معنى علم معنى علم أرأى رؤية علمية يعني الكفر لا يرى. فهو شيء معنوي ولكن أفعال الكفر ترى الذي يسجد الصلم إلى آخر ذلك ويضع كذلك أقوال الكفر تسمع أما الكفر فهو شيء معنوي لكن أقواله أفعاله حب من ترى وتسمع فيكم معنى عليم وقال مقاتل رأى منهم الكفر وأرادوا غتله استنصر عليهم وقال من أنصاري إلى الله أن ينصرني من يعينني على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويأصل بما أخذت به فيحصل خير كثير مع صلاف الجهود ومع التعاضب ومع النصرة فعلى أنصرنا ينصر بعضهم بعضا حتى يحصل خير للدعوة بإذن الله وإياهم التخاذل فإن هذا مما يضعف الخير يضعف الدعوة من أنصاري إلى الله فإذا ينصر السنة السنية فمن ينصره إلى الله سبحانه وتعالى بحد ينصره إلى الله إذا لم ينصر الصني إذا وجدت الخليلة من القريب فهي متعبة جدا قبل دون قربة أشد مبابة على النفس من وقع من المهندي إذا حصلت الخليلة وحصل الخيف والجنف من القريب هذا شيء يتعب وقال من أنصاري إلى الله قال السدي كان سبب ذلك أن عيسى عليه السلام لم بعثه الله هذا كما ترى معضلا هذا معضل هذا كما ترى معضل السدي يقول كان سبب ذلك ما أدراه وهو من إسرائيليات هل يقل يكون من إسرائيليات وإلا هو معضل إعضال شديد فإن السدي ما أبعده عن عيسى وما بعد زمنه عن عيسى قال السدي كان سبب, كان سبب ذلك أن عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل وأمره بالدعوة نفته بني إسرائيل هذا خال أهل الباطن. من قبل ومن بعد إذا رأوا الدعات إلى الله سبحانه وتعالى، قد ظهرت دعوتهم ودعوهم إلى الخير، ما معهم إلا القتل أو النبي أو الأسر، بس هذه سبين من قبل ومن بعد، إما نفي من الأرض ولا أسر سد، وما في دعوة، له كما صنع في شيخ الإسلام وبغيره من اللهم رحمهم الله، وإلا قتل، ينتهم من تماما ينتهم من دعوتهم، هذا صنيع المنطينين. من قبل ومن بعد كان هذا الإسرائيليات فإنه قتبت عنه هذا الصنيع ولا سيء القتل فريق تدبتم وفريق تقتلون قال لما بعثه الله عز وجل لبن إسرائيل وأمره بالدعوة نفته بن إسرائيل وأخرجوه فخرج هو وأمه في بالأرض فنزل في قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهما وكان لتلك المدينة في جبار معتد عندك متعد يا متعد ومعنى معتد جبار متعد أصله متعد تحدث لي هنا تخفيفا جبار متعد فجاء ذلك الرجل يوما مهتماً حزيناً أي الذي أضافهما وأنزلهما عنده وأحسن إليهما جاء مهتماً حزيناً من ذلك الملئ لأنه جبار عنيد ويفرض عليهم أشياء كمن سياتي, سيأتي ذكر هذا فدخل منزله ومريم عند امرأته فقالت لها مريم ما شأن زوجك أراه كئيباً حزيناً ما من الذي جعلها هاتنا وربما كان بملكهم أنه يجلس الرجل مع المرأة الأجنبية والاختلاط غير محرم وإلا هذا يدل على اختلاط موجود في البيون فرأته كئيبا حزينا ومحتمل أن رأته رؤيا وهو ماء على خلاف ملامحه المعتادة وهذا الحكم كما تعلمون كان في أول الإسلام يدخل الرجل على المرأة ثم فرم الاختلاط بعد ذلك وضربت حجاب بين الرجال والنساء يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جرابي بهن فكان في أول أمر كما تعلمون لم يضرب الحجاب بين الرجال والنساء قال ما شأن زوجك أراه كئيبا قالت لا تسأليني قالت أخبريني لعل الله يفرج فربه لعل الله يفرج قربته قالت إن لنا ملكا يجعل على كل رجل منا يوما أن يطعمه وجنوده ويسقيهم الخمر هذا غطرست وهذا ملك جبار عنيد مستعبد للناس كل يوم عنده أحد يصنع له الطعام هو جنوده ما هو وحده هو يسمع لجنوده أيضا يسمعه الخمر. والذي لم يأتي تأتي عليه النوبة ولم يأتي بالشيء الذي قد فرض عليه بذلك ليه ربما يتعبه يعاقبه كم سيأتي وهذا حال كثير من الجبارين المتطرسين إذا تمكنوا من البلاد وكان قبل يصنع أو قبل كان يصنع هذا من بعض الجهات فإنهم يفرضون على أهل البلاد فإنهم تصرعوا لنا الطعام فعلنا كما غير الاشتراكي من الاشتراكي جاء جاءوا يأتوا وأنت لابدت وعطينا لهم طعام تخرج من المزرعة حقه صنعوا لنا طعام سنرجع الطعام جاهز فأي لا الله أن جاء الاشتراكي ظالم على ظالم صلت الله ظالم على ظالم وأبعد ذلك الظالم الذي كان مستعجدا للناس والاشتراكي ظالم ولكن ظالم على ظالم وكذلك نولي بعض الظالمين هكذا يقول على بعض يقول لهم الله سبحانه وتعالى يقول بعض الظالمين بعضا طالب والآن لو تولوا الله استفد هم يحاولون هم يتولون لكن هيها صلى الله فينا شرم شرم قالت إن لنا منكا يجعل على كل رجل منا يوما أن يطعمه وجنوده ويسعيهم خمرا فإن لم يفعل عاقبه واليوم نوبتنا وليس لذلك عندنا سعة قالت فقولي له لا يهتم فإني آمر, فإني آمر ابني فيدعو له فإني آمر ابني فيدعو له فيدعو له إذا لاحظنا معنى آمر فيدعوه لأن الفارع في جواب قلب فيدعو له فيكفي فيخفى ذلك فقالت مريم لعيسى عليه السلام في ذلك أي انظر في هذا الأمر هؤلاء قد اهتموا وحصل لهم الكرب ما حصل وقد أحسنوا إلينا نريد نرد الجميل فماذا نصرع لهم انظره الأمر فقال عيسى عليه السلام إن فعلت ذلك وقع شر إذا دعوت لهم أو فعلت شيء من ذلك من خوالك ومن معجزات يقع لهم شر الناس تعجب ويدعوني إلى آخر ذلك ما سيحصل إن فعلت ذلك وقع شر قالت فلا تباني فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا قال عيسى عليه السلام فقل له إذا اقترب ذلك فاملأ قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني ففعل ذلك في هذا الرجل الذي دخل مغموما مهتما كئيبا قال له عيسى عن هذا إملوا القدور الخابي ماء ثم اخبرني بعد ذلك فدع الله تعالى عيسى عليه السلام فتحول ماء فتحول ماء القدور مرقا ولحما الله أكبر. وما ذلك على الله بعزيز ولكن هذه من السرائيلية وإن عيسى قد أوتي ما هو أعظم من هذا حياء الموتى قد أوتي هذه المعزة هذه الآية العظيمة حياء الموتى كيف يصير مرقا ولحما هذا شيء يصير لكن هذا يحتاج إلى دليل فتحول ماء القدور مرقا ولحما وماء الخواب خمرا لم الناس مثله قط جاء فلما جاء الملك <تصفيق> بعض الأخوة استشكل أمسيد هذا البيت الذي تغدى معنا على حسّ مع من قول حسان وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تريد النساء لم تلد النساء قال كيف نقطع وقعت بعد المضارع هذا المضارع منفي بنم فمعناه المضيع فلا تقع بعد المضارع إلا إذا نفي بنم فإنه يفيد المضيع فإن لم تدخل عليه وتقلب زمنا وإلا هي تقص باستغراض الزمان الماضي ولا يعمل فيها إلا الفعل الماضي ما فعلته قط ما رأيته قط ما أحسن إلينا قط هكذا والمضارع إذا نفي بلم فإنه يصير ماضيا في المعنى لم ير الناس مثله قط وهكذا قال حسان فهذا ليش كان فيه؟ قال وما الخراب خمرا لم ير الناس مثله قط فلما جاء الملك أكل من هذا الذي دع عيسى عليه فلما شرب الخمرة قال من أين هذا الخمر قال من أرض كذا قال الملك فإن خمري من تلك الأرض وليست مثل هذه قال هي من أرض أخرى لذلك يتخلص من المسكين لا ليتخلص منه ليتندج عيسى نشرج قال هي من أرض أخرى فلما خلط على الملك واشتد عليه قال فأنا أخبرك عندي فأنا أخبرك عندي ظلام لا يسأل لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وإنه دعا الله فجعل الماء خمرا وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام هذا الإبن والملك كان يؤمن أنه يجعله خليفة عادت الملوك يجعلون أغاربهم وأعظم الناس قربا منهم أبناؤهم يجعلونهم يلونهم بعدهم عن خلافات وهذا الإبل غير مرغوب فيه من قبل الرعية ولا في أبيه ما هو مرغوب فيه ولا في أبيه أبوه رجل جبار والإبل غالبا يكون كالأب هكذا عادت الملوك وأبناء الملوك قطرسه والكبر إلا من رحم الله وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام وكان أحب الخلق إليه أي هذا الابن فقال إن رجلا دع الله حتى جعل الماء خمرا لا يستجاب له لا يستجاب له نعم دع الله يجعل الماء خمره هذا سيستجاب لا أنه ولدي أنه يدعو الله يحيي ولدي سيحيه إن رجلا دع الله حتى جعل الماء خمرا لا يستجاب له حتى يحيى ابني فدع عيسى فكلمه في ذلك فقال عيسى لا تفعل فإنه إن عاش وضع شر إن عاش تعوت الله لولدة الله فيه وعاش ولدك سيضع شر على الناس قال الملك هذا فقال عيسى لا تفعل فإنه إن عاش وضع شر فقال الملك لا أباني أنيسى أراه؟ أنت خاف الأمور؟ أليس أراه؟ لا أباني أليس أراه؟ قال عيسى عليه السلام: كم؟ مم؟ مم؟ أليس أراه حياً؟ أني سرى حياً ما عندي حياً لا أباني أليس أراه حياً؟ وليس دخلت عليها. همزة التقرير في ذلك يعني كان يريد أن يراه حيا قال عيسى عليه السلام إن أحييته تتركوني وأمي نذهب حيث نشاءه قال نعم فدع الله فعاش الغنام فلما رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح وقالوا أكلنا هذا أي أبوه أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف علينا ابنه، فيأكل كما أكل أبوه، فاقتلوه قلوا هذا الغلام الذي ما صدقنا أنه إذا صار شيخا كبيرا سيموت قريبا. استخلف علينا ولده مرارة بعد مرارة، ومرضوا هذا، وقد حذر عيسى من هذا الشر. قال سيكون شر لو دعون الله سبحانه وتعالى ولده سيحصل شر. ولكنه لم يسمع أريد أن أراه أليس أراه حياً لا أباني أليس أراه حياً أريد أن أراه. فدع الله على هذا القصة الله على بها وقسمه أنها معضلة شديدة معضلة أيها من قول السدي أيها من إسرائيلية فعاش الغلام فلما رأاه أهل مملكته قد عاش تبادر بالسلاح وقالوا أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستقلف علينا ابنه فيأكل فيأكل كما أكل أبوه فقتلوا فقتتلوا قال فقتتلوا فذهب عيسى وأمه فمراب الحواريين وهم يصطادون السمث فقال ما تصنعون فقالوا نصطاد السمث فقال أنا أفلات مشون أفلات مشون أو تمشون حتى نصطاد الناس أفلات مشون حتى نصطاد الناس قالوا من أنت قال أنا نعيسى بن مريم عبد الله ورسوله من أنصار إلى الله فأمنوا وانطلقوا معه قصة جميلة ولكنها لم تثمر يعني من الأمور التي الناس ربما يرتاحون لها لكن كما ترى فيها من النكارات ما فيها نصاد الناس حاشعيس من الصياد الناس وقتل الناس حاشا من هذا ولكن كما سمعت هذه من الإسرائيليين فالحاصل ما معنى أحس كل هذا ساق من أجل سبب هذا الكلام ما هو سبب أو سبب لقول عيسى فلما أحسه نعم بمعنى وجد وعليما وقيل عرف أحسنت وقيله نعم أحسن هذه أربعة أقوال رأى كلها متقاربة هي ما هي أقوال كلها متقاربة تعتبر وليست مدباينة ثم نقرأ بعده من أنصاري إلى الله قال ما حكم التهديد بالقتل؟ التهديد بالقتل قتل إن كانت هذه النفس العصومة وأنت تهدد من هذا لا يجوز ترويع مسلم وأن يسعى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم وإن كان من يستحب ذلك فيهدد هلاك الأمور بهذا الشيء إن لم تكف عن هذا الأمر ربما تقتل وربما تعزر ويقول التعزير من قتل ولا بأس لأولي الأمر أنه بهذا وقد جاء في الخمر أن من صلى الله عليه قال فإن شرب الرابع فاقتلوه قال من غيم هذا من باب التعزير من باب التعزير وليس, وليس هذا الحديث منسور حديث ذلك الرجل ما هو من هذا ما أكسر ما يتبين يتبين في الخمر بل هذا نزال حكمه على ما هو عليه ويكون من باب التعزير فإذا رأى الحاكم أن شارب الخمر الذي تكرر منه هذا الشيء أنه يقتله أنه يقتله قتله فلا بأس بالتعذير من القتل تهديد بالقتل إن كان لنفس المعصوم فلا يجوز ولنفس بريئة ولم تجني ما يستحقه به هذا الحكم أو هذا الفعل هذا لا يجوز وهذا متروء المسلم وإن كان ممن يستحق ذلك من يعمل أعمال مجرمين ويستحق هذا ويكون هذا انتهاك ولاة الأمور فلهم ذلك يكفوا الشغلة بمثل هذا الفعل وهل هو أعظم من التهديد بالزنا؟ أو السلقة وغيرهما ربما الشخص يعني يقتل ولا يزن به أو ببعض محرمة فعنده أهوال قتل يقتل ولا يزن به أو ببعض محرمة هذا الذي يظهر الله علما أن قتل أهوال عليه تذهب نفسه ولا يقال لك إما ندخلك ولا نزني تقولوني وبس ريحوني هذا أهوال علي أما السريقة هي أهو من الاثنين، أهو من الاثنين من القتل ومن كذاه أيضا الزنا. قالك إما أن تفعل ولا نأخذ مالك، نهبنا مالك أو نذهب نرسل بعض اللصوص يأخذ المال. ساء، أخذ المال ولا تواتيهم على شرهم إلا إذا كان الشر الذي دعوك إليه خبيبا وأنت مضطرا وأنت مضطر فهذا إن شاء الله يباح لك يباح لك حماية النمان الذي قد هددوك بأخلي كله فهذا إن شاء الله من باب الإنجاة والإضطراء ويعتبر مضطر وأما يقال لك إما تزني بهذا المراءة وناخذ مالك فلا يخذ المال فلا تدفع عن نفسك على حساب غيره هذا لا يجوز أن يدفع شخص عن نفسه على حساب غيره لكن كان هذا الشيء في نفسك أو كان مالا يتعلق بالغير فهذا أمر آخر ولا سيمة عمر الزنا فهذا الشخص لا يراكي عليه غيره لأنه سيدفع عن نفسه على حساب غيره هذا لا يجوز قال هل وجد الشيخ مقبل أنصارا نعم وجد أنصارا قبيلته حمته وأحاطته بالرعاية على بعض في تلك الأيام لكن حصل خير كثير بحماية تلك القبيلة لك. قال شيخنا أبو منصور يقول مجوزي في تفسيره عند آية الباب قال شيخنا أبو منصور المغاوي يقال أحسست بالشيء وحسست به وقال الناس المعلومات محسوسات خطأ إنما الصواب المحسات فأما المحسوسات فهي المقتونات كلام جميل حس الجراد قتل الجراد إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم تقتلونهم إذ تحسونهم بإذنه فالحس بمعنى القتل ومنه حس البرد الجرادة أي قتله ومنه قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه استأصلونهم تقتلونهم فهذا خطأ صحيح تنام جميل قال شيخنا ابو منصور اللغوي وقال أحسست الشيء وحسست به وقالوا الناس المعلومات محسوسات خطأ صحيح خطأ خطأ كبير هم يريدون أنها شيء محسوس مشاهدة وقول الناس المعلومات محسوسات خطأ إنما الصواب المحسات فأما المحسوسات فهي المقتولات يقال حسه إذا قتله انت تفسير ابن الجوزي فائد قيب قال المحسات ولا يقال المحسوسات المحسات وأما المحسوسات أي مقتلات حسن الشيء فتلهوا أيضا طيبا وينظر أكثر من هذا هل وجد غير هذا إن شاء الله ينظر تجد صحاب المجمع اللغوية يتكلمون على هذا يتكلمون على ما يدرج على السنة العامة يحققون في البحث ويخرجون بالجواز الجوازة أو في المنع. يخرجون بالجواز أو بالمعيل أو ينظرون هذا كنا أصحاب الجمع اللغوي وهم تساهلون جدا يحاولون أنهم يصححون لغة العام لغة العام ويتنسون لها الشواهد من هنا ومن هنا ينأخرون عندهم شيء من هذا تساهل لكن عندهم اطلاع قوي جدا يفيدون الحق يأتون بالشواهد الشعرية التي تدل أو النثرية التي تدل على جواز هذا إن شاء الله من الصعب نرى أن المحسوسات لأن هذه الكلمة مشهورة جدا عند الناس ما أظنهم إلا يتكلون عليها إلهنا سبحانه الله وإلهنا سبحانه